أن الرسول حق و جاءهم البيانات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم والائكهم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ ذَهْبَ وَلَوِ اسْتَدَابِهُ هُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاطِرٍ.